نواصل معا شرح هذه الأربعين النووية للإمام الحافظ الإمام النووي رحمه الله تعالى الذي جمع هذه الأربعين اقتداء بمن سبقه من العلماء الذين أرادوا أن يجمعوا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عليها مدار الدين عليها مدار الإسلام أي تدخل في أبواب كثيرة من الدين والاحاديث التي مرت معنا أحاديث عظام تدخل في أبواب كثيرة بل منهم من قال كالأعمال بالنيات تدخل في ثلث العلم أو قال العلم كله والشافعة قال تدخل في أكثر من سبعين بابا من أبواب الفقه كذلك الحديث الثاني وحديث جبريل أم السنة والدين النصيحة إلى غير ذلك هو حديث الحلال بين والحرام بين فهذه الاحاديث عليها مدار الإسلام عليها مدار الدين فالعلماء رحمه الله تعالى جمعوا هذه الاحاديث على النبي عليه الصلاه والسلام ليبينوا اهميتها وكل احاديث النبي عليه الصلاه والسلام الصحيحه مهمه لكن في بعض الاحاديث تجمع لك الدين كله فهذه الاحاديث حري بنا نهتم بها اخواني الكرام حفظا ودراسة وفهما وتطبيقا لما دلت عليه، فهذا الواجب وهذا من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو معنى شهادة أن محمد رسول الله، فشهادة أن محمد رسول الله اتباعه صلى الله عليه وسلم، أن اتبع هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله جل وعلا رحمة للعالمين وبيّن المحجة وما مات عليه الصلاة والسلام إلا ترك هذه الأمة على البيضاء صلوات ربي وسلامه عليه، ف. النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام أُتي جوامع الكلم يقول الكلمة تجمع لك الدين كله ولذلك في حديث جبريل جاء جبريل فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان فبين النبي عليه الصلاة والسلام ما هو الإسلام ما هو الإيمان ما هو الإحسان هذا يجمع لك الدين كله هذا الحديث والى غير ذلك مما مر معنا الأسبوع الماضي مر معنا الحديث السابع هذا الحديث السابع من رواه من الصحابي الذي روى الحديث أبي رقيه تم ابن أوس الداري رضي الله عنه وأرضاه والصحابي الذين ذك يعني جاءت عنهم الأحاديث السابقة حديث الأول من الذي رواه عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات رواه البخاري ومسلم حديث الثاني. حديث مشهور بحديث جبريل الصحابي الذي رواه عمر رضي الله عنه حديث عمر بينما نحن جلوس ذات يوم عند رسول الله يطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد ثم بينا كيف جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الأدب الرفيع جاء ليعلم الصحاب رضي الله عنه الدين وهو يعلم الجواب لكن جاء يسأل ليعلم غيره ليعلم غيره والحديث الحديث الثالث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بني الإسلام على خمس من روى الحديث في البخاري ومسلم الحديث عمر رواه مسلم فقط الحديث الرابع حديث ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود إن احدكم يجمع خلقه في بطن امه أربعين يوم النطفه حديث عظيم جدا في هذا الباب لمن تدبر وهذا الحديث من رواه البخاري ومسلم كذلك الحديث الخامس حديث عائشه رضي الله عنها المؤمنين رواه البخاري ومسلم من عمل عملا ليس على أمرنا فورد من احدث في امرنا هذا هذا الحديث يرد كل البدع ما يأتي واحد يتفلسف علينا ويقول لك والله في بدعة حسنة هذا الحديث أرد كل البدع النبي عليه والسلام قال من عمل عمل ليس علي فهو وارد وكذلك يبين لنا ما في مجال العاطفة ما ندخل العاطفة في الدين في كل الأمور يعني نفتح باب البدعة ثم نقول لا بأس والله غفور رحيم الله عز وجل غفور الرحيم لا شك والله شديد العقاب لمن خالف أمره فلا يجوز ان نخالف الشرع الله عز وجل لان الله لا يقبل الا ما كان موافقا للسنه هذه قواعد اخواني الكرام دل عليها الدين دل عليها القران دلت عليها السنه فنحن لا يمكن ان ناتي بقواعد واشياء تخالف شرع الله عز وجل ثم نريد ان نفرض ذلك على الناس لا الذي يبين والذي يشرعه الله الذي يشرعه هو الله عز وجل ورسوله محمد عليه الصلاه والسلام فهذه قلنا هذه الاحاديث احاديث عظيم لأنك تعطيك الطريق الصحيح الذي تمشي عليه فكل من خالف تعلم أنه مردود عليه لماذا؟ لأن النبي أخبرنا قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس أي في الدين من أحدث في الدين شيء قليل أو كثير فهو مردود عليه ولو ظل, ولو ظل يأتي بتلك العبادة يعني سنين طويلة جدا مردود عليه وخير شاهد الصحابة كيف طبقوا كيف فهموا وشوف المبتدع الذين خرجوا في عهد الصحابة وال... والذين أثرت فيهم البدعة حتى قاتلوا الصحابه منهم من قاتل الصحابه قاتلوا عثمان وقتلوه بسبب ماذا؟ بسبب البدعة بسبب الشبهات بسبب تأثرهم بهذه الأفكار كذلك علي قاتل الخوارج وقتلوه بسبب هذه الأفكار يقتلون صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم لانهم تأثروا بهذا كفروهم تصوروا يكفرون من رضي الله عنهم ورضوا عنه كذلك الروافض ظهروا كفروا الصحابة رضي الله عنهم وهذا كله سبب البدع يا إخواني كرام وذلك لا نتساهل ولا نتهون في هذا الأمر لأن البدع شتت, ال... شتت... شتت الأمة الإسلامية وأكثر الأمم تمزقا وتفرقا هذه الأمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستفترق هذه الأمة على الثلاثين وسبعين فرقة كلها في النار الى واحد يعني أكثر من اليهود والنصار وهذا كلهم بسبب الزيغ والهواء مع أن عندنا الوحي المبين عندنا ما يقطع الجدال وما يقطع البدع وما يقطع المخالفات عندنا لله الحمد لكن نسأل الله العافية من يرجع الى هذا الـ هذا الـ يعني مربط الفرص هو الذي من يحكم كتاب الله من يحكم سنة النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل قال تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه فإذا قواعد يعني نمشي عليها نسلم نسلم باذن الله عز وجل في الدنيا والآخر فإذا أراد الواحد أن يركب رأسه ويتبع الزيغ والهوى فهنا يضيع والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من ذلك مرة عليه الصلاه والسلام أخذ عودا فرسم خطا طويلا عليه والسلام ثم على جانب هذا الخط خط خطوطا خط خط خط صغير خط طويل ثم خط خطوط خط صغيرة عن اليمين وعن الشمال فقال عليه الصلاه والسلام هذا صراط الله المستقيم وهذه السبل سبل الشيطان وعلى رأس كل سبيل الشيطان يدعو الناس إليه شوف كيف ضرب له المثال بين بي. عليه الصلاه والسلام رسم لهم الخط مبينه لان هذه من الأمور التي تسهل الفهم على الناس ثم تلا قول الله عز وجل وان هذا صراطي مستقيما قال فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وهذا أمر من اعظم الأمور نحن نتعلم هذا من احاديث النبي عليه الصلاه الاجتماع الدين دين اجتماع شوف الله عز وجل امرنا بالاجتماع في الصلاة الصلوات الخمس في العيدين في الجمعة في الحج في المواسم كل هذه دل على ماذا على أن هذه الأمة لا بد وان تجتمع لكن تجتمع على ماذا على هذه الطاعات الموافقة لكتاب السنن فلو خالف أحد من الناس هل مسلم يتبع كتاب السنن يستطيع أن يجتمع ما أبدا يأتي واحد الآن يكفر الصحاب يقول لك نحن إخوان في الله إخوان في الدين هل ترضى بهذا ما ترضى من يرضى بهذا نس الله العافي إلا من قلبه أشرب الهوى إلى غير ذلك مما عدنا نسمع لذلك الدين واضح والله عز وجل قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق هذا كذلك هذه الآية وهذه الأدلة في رد على من على الذي يقول لك والله كل فرقك هذه الجماعات فيها خير كل جماعة تدعو تفعل مع مخالف مخالفه للشرع للدين وغير ذلك طواب طيب نحن نرجع إلى القرآن فقط الله عز وجل قال ولا تفرقوا قالوا وتفرقوا ها قالوا ولا تفرقوا فالذي يقول كل فيه خير معنى ماذا ان وتفرقوا يعني التفرق خير والتفرق شر التفرق شر لان اذا جمعنا على القران وعلى السنه والله ما في احد يخال. الصحابة الصحابه اختلف الصحابه في العقائد في الاصول ما اختلف ربما ف... المساله الفقهيه نختلف انت عندك قول وانا عندي قول اختلاف افهام ولذلك العلماء اختلفوا لكن في الأصول في العقيدة هذا لا يجوز لأحد ان يخالف في هذا الأمر لأن العقيدة واحدة توحيد واحد إخواني الكرام الأصول شيء واحد الإسلام دين واحد فهذه الأمور كلها قواعد جاءت في القرآن جاءت في السنة ترد على كل من أراد أن يخالف والله حذر نبيه وحذر الصحابة وقال سبحانه وتعالى لنبيه محمد عليه السلام ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء لست منهم في شيء والله عز وجل قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات لان الفرق شر الفرقه شر ولذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في عهد عثمان لما كان عثمان امير المؤمنين فعثمان رضي الله عنه صلى في صلى في من اربع ركعات الظهر النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين ابو بكر صلى ركعتين عمر صلى ركعتين عثمان صلى اربع اجتهد رضي الله عنه فاجتهد في هذا الامر فجاء الناس فقال له الا ترى ما قالوا لعبد الله بن مسعود وهو عالم من العلماء الصحابه الا ترى ما فعل عثمان الا تنكر عليه فقال لهم قال لهم وما يدريكم أني ما أنكرت عليه؟ يعني لأن يكون بينه وبينه مش يفضحهم الناس ويؤلف عليه الناس ويفتن الناس إلا غير ذلك مما نرى هذا ما تكون فيه الفائدة الغالب بل يكون شر على الناس وهذا الذي نرى فلذلك قال لهم عبد الله عبد الله مسعود قال ما يعني ما, ما ما أرجو عند الله عز وجل من هذه الأربع إلا ركعتين متقبلتين يعني صلى خلف عثمان أربع ركعات. يعلم أن السنة ركعتين وقال أرجو عند الله أرجو أنت تقبل مني ركعتين من هذه الأربعة ثم قال الخلاف شر الخلاف شر فهو راعى المصلحة في هذا لأن الخلاف شر الخلاف شر فهذه كلها قواعد فلذلك هذه الأحاديث التي مر معتنا السبع الأحاديث المسلم يراجعها ويحفظها ويدرسها ويستمع للحمد لله كلا العلماء شرحوا وبينوا واعتنوا بها مثل هذه الكتب كالأربعين الشيخ بن عثيمين الشيخ صالح فوزان العلماء الذين رحمهم الله تعالى ألفوا الكتب وفصوتيتهم موجودة لله الحمد على النت فيسمع لهؤلاء العلماء فإنه يستفيد لله الحمد والمن فالحديث الثامن في هذا الباب قال عن, عن, عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله رواه البخاري مسلم كم الحديث بيروقي من رواه تمين بنفس آ مسلم إذا يكون الذي مر معنا كم من حديث حدث رواه مسلم أي والثاني والسابع والباقي كله البخاري ومسلم الباقي كله البخاري ومسلم الحمد لله فاذا الحديث صحيح تحفظه وانت مطمئن هذا الحديث الحديث الثامن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعبد الله بن عمر كنيته ابو عبد الرحمن كنيته ابو عبد الرحمن عبد الله بن عمر وهو بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وعبد الله بن عمر هو من صغار الصحابه رضي الله عنه وعن ابيه وولد هو عبد الله ولد قبل مبعث النبي عليه الصلاه والسلام بيقالوا بسنه واحده ولد قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بسنه واحده واسلم بمكه مع ابيه عمر اسلم بمكه وهاجر معه قال بعض العلماء انه هاجر قبل ابيه هاجر قبل ابيه او قالوا انه اسلم قبله يعني أسلم قبل عمر رضي الله عنه وبعضهم قال هاجر قبله وأسلم قبله والمشهور أنه هاجر مع عمر هذا المشهور عن عبد الله بن عمر أنه هاجر مع أبيه عمر أمير المؤمنين الفاروق ثاني خلفاء الخلفاء الرشدين مما يدل على هذا الأمر أنه هاجر مع أبيه عمر رضي الله عنهما أن عمر من الخطاب لما كان يعطي الناس ويعطي المهاجرين بحسب سابقتهم في الإسلام لأن الذي سبق إسلامه ليس كالذي تأخر لا يستوي منكم من من أسلم من قبل الفتح وهاجر أولئك أعظم درجة من الذين أسلموا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى كلهم يدخلون الجنة لكن الصحابة يتفاضلون في الأفضلية فهم يتفاضل فابو بكر هو خير الصحابة رضي الله عنه بعده عمر بعده العشر مبشرين بالجنة الأربعة يعني الخلفاء عثمان وعلي بعد ذلك العشر مبشرين ثم إلى غير ذلك مما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ف فعمر كان يعطي المهاجرين بسبب سابقتهم في الإسلام فنقص من عطاء عبد الله, عبد الله بن عمر ابنه فقالوا هو من المهاجرين قال يا عبد الله هذا ابنك هو من المهاجرين اعطيته عطاء اقل من, من الباقين فقال لكنه هاجر به ابواه لكنه هاجر به ابواه شوف عمر رضي الله عنه قال فلم يجعلوك غيره من المهاجرين رضي الله عنه وعن الصحابه اجمعين وهذا من, من كمال احتراز عمر لاموال المسلمين شف ابنه هذا من المهاجرين المفروض أنه يعطيه كما أعطى للباقين من المهاجرين لكنه أعطاه أقل حتى لا يقول الناس أنه يعطي ابنه كما يعطي الاخر ما يترك مجال عمر رضي الله عنه لكلام الناس وهذا من فقهه ومن علمه ومن ورعه رضي الله عنه وعن الصحابة اجمعين الله شوف الآن الواحد ربما إذا كان على وصي على مال على مال وقفنا وعلى مال من غير الاموال هذه التي هي زكاه او وقف او مسجد فبعضهم قد ياخذ اكثر من الناس اكثر من الباقين الى غير ذلك ان الله العفو لكن شوفوا الورع وشوفوا التقوى يعني عمر يعطي لابنه اقل من من غيره وهذا كله اخواني الكرام يدل على احتراز عمر على اموال المسلمين و لذلك عبد الله بن عمر من الصحابه الذين شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالخير وشهد لهم بالعلم إلى غير ذلك وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عمر من علماء الصحاب رضي الله عنه من علماء الصحاب وكان من أشد الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم يتبع النبي عليه عليه والسلام في كل صغير وكبير رضي الله عنه وأرضاه وكان من عبادهم منذ صغره صغره وهو عابد تقي نقي خاشع لله عز وجل سبحانه بل كان جاء عنه في المسجد ليصلي وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى الفجر مره النبي عليه وسلم والسلام إذا كان إذا صلى الفجر سأل, سأل أصحابه عليه الصلاة والسلام هل رأى أحد منكم رؤيا هل رأى أحد منكم شيء؟ فيستبشر النبي عليه الصلاة والسلام وكان يسأل أصحابه في المسجد فيحدثونه فعبد الله بن عمر تمنى أن يرى رؤيا ليحدث من؟ ليحدث النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى فرأى رؤيا رضي الله عنه فرأى النار كأنها في بير رأى النار كأنها في بئر وعليها أشطان يعني منظر مفزع في منظر مفزع ثم جاءه رجلان فقال له لم ترع لم ترع لم ترع لم ترع يعني لا خوف عليك فجاء فحدث به فحدث بها النبي عليه الصلاه يعني حدث بها حفصه اخته لان حفصه اخته زوج النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في روايه الاحاديث ان حدث النبي صلى الله عليه وسلم وفي روايه حدث بها حدث بهذه الرؤيا حفصه اخته رضي الله عنها فحفصه رضي الله عنها حدثت النبي عليه الصلاه ب ما عبد الله ب عبد الله بن عمر فالنبي عليه الصلاه قال نعم الرجل عبد الله شوف ماذا قال له؟ قال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. يعني والحديث هذا في الصحيح. الله أكبر. قال نعم الرجل عبد الله. شوف شوف النصيحة كيف يؤد النبي عليه الصلاة والسلام النصيحة للصحابي رضي الله عنه. أو خيرة الناس وهذا عبد الله من عباد الناس. قال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فلما سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذه الكلمة والله غيرت مجرى مجرى حياة. ما ترك قيام الليل قط. شوف كلمة واحدة سمعها غيرت مجرى حياته ما ترك قيام الليل قط ونحن اخواني الكرام في هذا الزمان نسمع المواعد ونسمع الكلام الكثير ونسمع الخطر ونسمع الضروس ونسمع, ونسمع ونسمع ونسمع ولا تجد شيء الكثير يتغير فينا للأسف عمر ابن عمر يسمع كلمة واحدة غيرت مجرى حياته فأصبح يقوم الليل ولا ينام لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الرجل عبد الله فأثرت فيه دين كريم ففي يومنا هذا يعني الرجل ربما يسمع الواحد الصلاة وهمية الصلاة والحفاظ على الصلاة وأن العلماء اختنوا في في كفر تارك الصلاة ومع هذا يفرط فيها ويسمع ربما يخشع أحيانا لكن يترك ويسمع الجمعة ويسمع صلاة الفجر ويسمع المواعد بهذا ومع هذا تجد التفريط الشديد ما عاد الكلام يعني يؤثر في هذا الزمان قست القلوب تجد قسوه في القلوب شديده جدا يعني ما عاد ما عادت الاحاديث والايات وغير ذلك تقرع القلوب كما كانت في زمن الصحابه لان القلوب اصبحت قاسيه بسبب انهماك الدنيا في هذه الدنيا. إنهماك الناس في هذه الدنيا فاصبحت هذه الزواجر وهذه القوارع لا تؤثر عنده عادي جدا يأتي لا يصلي ولا ما يصلي ولا يفرد في الصلاة ولا يذكر أو لا يذكر أو يقرأ ولا يقرأ ما في مشكلة عنده لماذا لأن الناس اعتادوا على هذا الأمر حتى يفاجأ بماذا بملك الموت وقف على رأسه ويقول يا ليتني قدمت لحياتي لي وهنا لا ينفعه فماذا يتمنى الواحد ماذا يتمنى الواحد إذا كان في الاخره ماذا يتمنى ها؟ يرجع فاذا رجع ماذا يتمنى لو رجع ان يعمل صالحا الله اكبر قال قال قال ربي ربي يرجعون لعل أعمل اعمل صالحا فيما تركت كلا كلا خلاص انتهى الامر سبحان الله انتهى كلا انها كلمه هو قائلها من ورائه برزخ الى يوم يبعثه ما ينفع الانسان لذلك يقول احد العلماء لعله وقته من من من علماء تفسير قال فكونوا في هذه الدنيا عند امنيه هذا امنيه هذا المتمني هذا امنيه هذا الذي في الاخره يعني يتمنى ماذا يتمنى ان يرجع في عمل صالح فكونوا الان عند امنيتي اعملوا بهذه الامنيه الان قبل فوات الأمان وتتمنى انت كذلك ان ترجع لتعمل صالح سبحان الله فهذا في أن أن ال ال أن الأحاديث لا بد من أن تؤثر فيه ولا بد من أن تغير اخواني الكرام مش نسمع حديث بعد حديث فهذا الذي ينفعك عند الله عز وجل سبحانه وتعالى وهذا الذي تلقى به الله عز وجل لأننا سنسأل عن الدين سنسأل عن الصلاة عن هذه الأحكام سنسأل عن هذه الأمور العظيمة التي كلفنا الله عز وجل إياها سبحانه وتعالى فلذلك اخواني الكرام هذا عبد الله بن عمر فقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا فقوله صلى الله عليه وسلم أمرت فلما يقول عليه الصلاة والسلام أمرت من الذي أمره ها؟ من الذي أمر النبي صلى الله, عليه وسلم؟ الله عز وجل أمرت أي الله سبحانه وتعالى يعني هنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يسمي فاعله لم يسمي فعل قل أمرته. من الذي امر معروف هو الله عز وجل سبحانه وتعالى لان الامر والفعل هو الله عزوجل معلوم معلوم وهذا سائغ يعني سائغ في في اللغة وفي الامور الكونية وكذلك في الامور الشرعية الله عزوجل في الامور الكونية قال الله عزوجل وخلق الإنسان ضعيف من الذي خلق الإنسان هو الله عزوجل الخالق هو الله فهذا معروف يعني وفي الأمور الشرعية كمثل هذا الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام قال أي الأمر له هو الله عز وجل سبحانه وتعالى. كذلك يعني في, في ما يتعلق بالصلاة قال عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نسجد على سبعه أعظم من الذي أمرَ أمرنا هو الله عز وجل سبحانه وتعالى. كما عند الإمام البخاري. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال أي أمرني الله عز وجل سبحانه وتعالى. لأن الرسول ياتمر بأوامر الله. عز وجل. الذي يأمره هو الله سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاه والسلام هو مبلغ عن الله مبلغ عن الله سبحانه وتعالى من الله الرساله وعلى الرسول البلاغ او التبليغ وعلينا نحن التطبيق علينا الاستجابه علينا أن ناخذ بما جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام كذلك سائر الأنبياء والمرسلين فإنما هم مبلغون عن الله عز وجل فيما يأمرهم الله جل وعلا به كذلك فيما ينهاهم عنه فالأنبياء هم الواسطة بيننا وبين بين الله عز وجل سبحانه وتعالى هم الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ الرسالة هذا, هذا هذا هو عمل الأنبياء ولا يصلون إلى درجة الألوهية أو الربوبيه فيعبدون من دون الله عز وجل كما نرى الآن منهم من, من نساء الله العافية يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه الشفاعة وغير ذلك فهم رسل كرمهم الله عز وجل بالرسالة لكنهم ناس يتبعون لكن لا يعبدون من دون الله عز وجل فنبينا عليه الصلاه والسلام رسول يطاع ويتبع لكن لا يعبد من دون الله عز وجل فهنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول أمرت أن أقاتل الناس فالامر لو الله عز وجل سبحانه وتعالى وهنا يعني يتكلم عن غير المسلمين لا يتكلم عن المسلمين قال حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاه اي حتى يدخلوا في الاسلام حتى يشهدوا ان لا اله الا الله حتى يدخلوا في الاسلام لان هذا دين الله عز وجل الذي اختاره الله جل وعلا لعبان فلا دين سواه قال الله عز وجل إن الدين عند الله الاسلام الله خلق الناس وأرسل الرسل وأراد من الناس أن يتبعوا هذا الدين فلذلك أرسل الرسول عليه والسلام بها قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين فلا دين إخوان الكرام إلا الإسلام لأن دين الإسلام جاء ناسخا لكل الأديان السابقه كل الأديان الصابقة, كل الأديان الصابقة هي الإسلام نتكلم عن دين الأنبياء ليس الدين المحرف دين, دين الأنبياء هو الإسلام دين الأنبياء هو الإسلام لأن الله عز وجل أرسل الرسل بالإسلام فالإسلام هو الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والقياد له بالطاعة والبراءه من الشرك وأهله هذا هو الإسلام فإذلك كل الرسل قبلناهم كانوا على الإسلام والله عز وجل سبحانه وتعالى بينا هذا في آيات عديدة في كتابه ونبينا كذلك صلى الله عليه وسلم والله عز وجل بين أن إبراهيم كان مسلما كان حنيفا كذلك الأنبياء كلهم كانوا على الإسلام كانوا على الإسلام فإبراهيم وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال البنيه ما تعبدون من بعد شوف على ماذا يحرص الأنبياء قالوا نعبد الهك واله آبائك إبراهيم واسماعيل وإسحاق إله واحدة ونحن له مسلمون فكانوا على الاسلام لأن الاسلام دين الانبياء لكن هذا الاسلام بالمعنى العام اما الاسلام بالمعنى الخاص فهو بعدا بعثه النبي عليه الصلاه والسلام اصبح من يتبع محمد عليه الصلاه والسلام ماذا يسمى مسلم ومن ومن لا يتبع محمد اي يكفر بمحمد يسمى كافر فالقسم الناس خلاص بعد بعثة النبي صلى عليه الصلاة لا خيار للناس ان يتبعوا النبي عليه الصلاه والسلام. فليت واحد يلبس علينا وقل كذا وهؤلاء مسلمون وهؤلاء لا المسلم من يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيم الصلاه ويدي الزكاه ويتبع اركان الاسلام اركان الايمان ويتبع هذا النبي هذا هو المسلم هذا المسلم غير هذا فليس بمسلم فليس بمسلم لأن الذي يقول بخلاف هذا هذا قد خالف النصوص خالف القرآن خالف السنة خالف دين الله عز وجل فالله بين ما هو الإسلام فالإسلام هو الذي جاء بمحمد عليه السلام وهو الدين الذي نسخ كل الأديان السابقه كل الأديان السابقه منسوخه بهذا الدين لذلك لما جاء عمر بصحف من من التوراة ليريها للنبي عليه السلام غضب عليه السلام فقال قال قال فيها نحن يا ابن الخطاب لو كان موسى حيا ما وسعه إلا ان يتبعا حتى موسى لو كان حي لا ان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم كل الأنبياء لو كانوا أحيا ليس لهم خيار إلا أن يتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام ولا يجوز لأحد أن يتبع غير النبي عليه الصلاة والسلام بعد بعثه tres لا يجوز لأحد أن يقول أن أتبع عيسى أن أتبع موسى أتبع يعني هؤلاء الأنبياء الذين شرفهم الله عز وجل لا هكذا أمر الله عز وجل سبحانه وتعالى فلأن محمد دينه دين خاتم فهو خاتم الأنبياء والمرسلين فلا نبي بعده وعيسى لما ينزل فلا يتي بشريعة جديد وإنما يأتي مطبقا ومتبعا لمن لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهنا هذا هو الإسلام قال أميرتا أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا محمدا رسول الله فإذا هذا هو الإسلام الذي جاء به محمد عليه السلام والسلام والإسلام له أركان كم أركان الإسلام مرت معا خمسة ها شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ها وتقيم الصلاة إقام الصلاة إتاء الزكاة صوم رمضان وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه السبيل هذه أركان الإسلام بينها النبي عليه الصلاة والسلام فالركن الأول الشهادتان فلا إله إلا الله معناها ماذا ما معنى؟ لا معبوده بحق الا الله عز وجل فلا اله نفي ولا اثبات نفي تنفي كل الالهه عما سوى الله الا الله اثبات العبوديه لله عز وجل اي لا حق. لا يستحق العباده الا الله لا معبود حق الا الله عز وجل في خبر محذوف تقديره حق فلا معبود حق الا الله عز وجل فهذا معناه أشهد أن لا الا الله مره معناها تخلص العباد لله عز وجل شهادة أن محمد رسول الله ماذا اتباعه فيما أمر والجناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع وأن يصدق ولا يكذب عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ويقول عليه الصلاة والسلام من أحدث في امرنا هذا ما ليس منه فورد فهنا هذه هي معنى وأن لا يعبد إلا بما, شرع. إلا بما شرع لأن كل شيء لم يشرعه النبي الصلاة فهو مردود على أصحابه فإذا لما نقول أشهد أن محمد رسول الله تنفي البدع ولا ما تنفي البدع تنفي كل البدع لأنك خلاص آمنت بها شهيت أن محمد رسول الله فمعناها لا تتبع إلى محمد ولا تاتي بعباده مخالفة لدين محمد هذا معنى الشهاده ايش أقول الشهد أن محمد رسول الله ثم بدأ لا حصر لا هذا يبتدع في الصلاة يبتدع في, في, في, في, في رمضان يبتدع في الزكاة يبتدع في الحج يبتدع في كل العبادات ياتي بعبادات ما أنزل الله بأمن السلطان نسأل الله العفو هذه يتلفظ بالنية هذا ياتي بالفاظ وادعيه عند الوضوء عند الصلاة في في كل العبادات هنا. غير ذلك هذا كله مردود على اصحابه فاذا العمل لا يقبل الا اذا كان موافقا لسنه النبي عليه الصلاه والسلام وبهذا يحصل للمسلم الدخول في الاسلام فمن شهد الا لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله دخل في الاسلام ولا لا يدخل دخل في الاسلام دخل في الإسلام. ثم قال ويقيم الصلاه فلا يكفي أن يشهد شهده أن لا اله الا الله وأن محمد رسول الله لان مقتضى الشهادتين ماذا مقتضى الشهادتين ان يصلي لان الصلاه دليل على الشهاده اذا شهد لا اله الا الله و محمد رسول الله فمعناه انه لا بد ان يعبد الله كيف يعبد الله عز وجل عليه ان يصلي ويؤدي العبادة العبادات فاذا لم يصلي فمعناه هذا يعني لم يشهد كما يجب لان من مقتضى شهاده لا اله الا الله و محمد رسول الله ان تقيم الصلاه والصلاه اعظم اركان الاسلام بعد بعد الشهادتين و ويقيم الصلاه في المراد الصلوات هنا الخمس المفروضه فياتي بها كما امر الله عز وجل سبحانه وتعالى في اوقاتها جماعه مع المسلمين بالخشوع والخضوع والطمأنين والصحيح اخواني الكرام ان الصلاه واجبه علماء اختلفوا الصحيح انها واجبه على الرجل في جماعه المسلمين هذا الصحيح من أقوال العلماء ودلت عليه أدلة. دلت عليه الأدلة هذا الصحيح وحتى العلماء الذين يقولون مثلا سنة مؤكدة أو سنة ما كانوا يتركون الصلاة وإنما اجتهادهم اوصلهم أو صلاة منها لكن ليس معنى يصلي في البيت ويطرف حتى الذي قال مثلا كالشافعي قال سنة مؤكدة هل كان يترك الصلاة في المسجد ما كان يترك الصلاة لأحيانا بعض الناس إذا قرأ قول العلماء يقولك الشافعي قال السنه مؤكد فصلي في البيت ايش تصلي جماعه ضاع عليك الخير ضاع عليك الخير لانك تركت سنه نبيك واذا تركت سنه نبيك تركت هذه السنه التي جاء بها نبيكم كما قال عبد الله بن مسعود واذا تركتم سنه نبيكم هلكتم لما اتكلم في الصلاه قال عليكم ان تؤدوا هذه الصلاه حيث ينادى بهن فانهن من سنن الهدى ونبيكم قد شرع لكم سنن الهدى ولو صليتم كما يصلي ذلك المتخلف في بيته لا لا تركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لهلكتم شوف عبد الله بن سعود ماذا يقول رضي الله عنه قال ولقد رايتنا يهادى الرجل بين الرجلين ليقام في الصف الرجل يحمل مريض ما يستطيع يخرج يحمل بين الرجلين ليقف في الصف وهذا كان حال النبي عليه الصلاه والسلام النبي في مرض موته كان يحمله علي وبعض الصحابه ورجليه خطان الارض رضي الله عليه الصلاه والسلام ويقوم الصلاة الصلاه وما ملكت ايمان الصلاه الصلاة يقوم ويغمى عليه علي الصلاه في مرض موته ويقول صلى الناس امور ابي بكر يصلي بالناس همه الصلاه الله اكبر همه الصلاه هذا امر عظيم اخواني الكرام لا بد ان نعظم عظم الله عز وجل لذلك نحن نحاسب امام الله عز وجل ان الصلاه اولا قال النبي عليه الصلاه والسلام قال صلاه الرجل في الجماعة تفضل عن صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة وليس قد يحتاج درجة واحدة وما يجده يوم القيامه فلا يفرط لا يفرط اخواني الكرام وهذا دليل والنبي عليه السلام أراد أن يحرق البيوت على من يتخلف عن الصلاة ولما جاء الرجل الأعمى سأله عن الصلاة ما رخص له قال تسمع النداء قال نعم قال فأجب الأذان ونحن الآن ولو المساجد ما في أذن خارجي لكن الاذان معناها الإعلام ما هو الاذان إعلام دخول وقت الصلاة فإذا حصل الإعلام بأي شيء فقد حصل المقصود الآن في التطبيقات في الأجهزة في المواقع في التطبيقات المساجد في عند كل واحد من الناس فبمجرد ما يدخل وقت الصلاة فيشير له الهاتف بأن الوقت قد دخل فهذه حج عليه لماذا لأن هذا من الإعلام هذا من الإعلام فبأي وسيلة حصل الإعلام حصل المقصود. حصل المقصود الذي لا يدخل في هذا هو الذي ليس له إعلام ولا يسمع أذان ولا يدري متى ودخل وقت الصلاة لا يدري فهذا هذا هو الذي قال لهم تسمع النداء فإذا كان لا يسمع فهذا معذور كالناس ربما في الجبال في البوادي في مناطق نائية بعيدة لا يسمع النداء فهذا قد يكون هذه حاله فايضا هذه الصلاه لا بد نؤديها في اوقاتها ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا تؤدي جماعة في مساجد المسلمين بخشوع وخضوع وطمأنين ولماذا تبنى المساجد إذا لماذا تبنى المساجد إذا لا إنسان ما يصلي في الجماعه وشوف احنا شوف المساجد الان لا لا تمتلئ الا في مثلا الجمعه والاعياد والصلوات المساجد فارغة مساجد فارغه اخواني الكرام ويدل على ماذا؟ على أن هذه الصلاة يعني أكثر المسلمين لا يعتنون بها ولا يصلون جماعة في المساجد يعني يصلون جماعة في المساجد وهذا إخواني الكرام لا يبشر بخير لا يبشر بخير فلا بد أن نؤدي هذه الصلاة كما أمرنا الله عز وجل والله عز وجل قال واركعوا مع مع الراكعين ما قلك ركع لي وحدك قال مع الراكعين نعم في بيوت الله عز وجل فتؤديها بالركوع والسجود والطمأنينة والخشية وتصليها كما أمرك الله عز وجل ليس على رغبتك وهواك كما أردت لأن كم من مصلي لا يقيم الصلاة بمعنى ماذا أنه يتلاعب بها والله عز وجل قال وأقيم الصلاة فلا يقيم الصلاة كما أمره الله عز وجل فإذا هذه الصلاة لا تفيده شيء لان من الناس من يصلي لكن لا يصلي كما أمر الله عز وجل لا, يصلي كما لا يقيم الصلاة كما, كما هو مأمور به أن يقيمه فإذا هذه الصلاة وقال الله عز إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فهي جامعه لكل خير وهي رأس العبادات البدنية وهي الفارقة بين المسلم والكافر لقوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة رجل إمام مسلم ويعني الشيخ صالح فوزا الذي معنا شرحه يرى بها يعني يرى بكفر تارك الصلاة كما قلنا العلماء اختلفوا رحمه الله تعالى في المسألة لتعلم المسألة خطيرة ليست هينا إخواني كرام منهم من يرى بكفر تارك الصلاة من العلماء مجرد ما يترك صلاة فإنه يستتاب نسأل الله العافية فالمسألة ليست سهلة قال ويؤت الزكاة لأن الزكاة قرينه الصلاة في كتاب الله عز وجل فلا تذكر الصلاة غالبا إلا وتذكر معها الزكاة والصلاة عبادة بدنية والزكاة عبادة ماليه قال تعالى وفي اموالهم حق للسائل والمحروم فهي حق واجب في مال المسلم للسائل والمحروم الزكاة ليست تطوعا وتبرعا وصدقة بل هذا ركن اركان الإسلام فأنت تؤديها لان واجب عليك أن تؤدي هذه الزكاة تعطيها للمستحقين مأجور عند أجر عظيم لأن الزكاة تنمية وبركة نماء للمال الزكاة نماء للمال كلما زكيت كلما نما هذا المال وكلما تركت الزكاة كلما نسال الله العافية ذهب هذا المال وذهبت بركته وأصبح مال سحت عليك وحرام عليك نسأل الله العافية لا يبارك الله عز وجل فيه سبحانه وتعالى فإذا الزكاة حق واجب قال عليه الصلاه والسلام حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيم الصلاه ويدوا الزكاه يعني بعد الشهاده لا يؤدي حقوق الشهاده مقتضى شهاده لا اله الا الله ان تقيم الصلاه وتدي الزكاه هذا مقتضى الشهادة الشهاده يعني الانسان ده شهد لا الا الله وان محمد رسول الله نقوله خلاص يعني لا تصلي لا تصوم لا تزكي لا بل أن يصلي ويؤدي الطاعات حتى في رمضان لو واحد اسلم الآن اسلم في في اسلم مثلا في نهار رمضان فالعلماء اختلفوا هل يمسك بقية اليوم ام لا هل يجب عليه الصيام لا يجب عليه الصيام لكن من اهل العلم قال يمسك بقيه اليوم ولو اسلم مع مثلا ظهرا اسلم مع الظهر قال يمسك بقيه اليوم ل من أهل الوجوب اصبح من أهل الوجوب ومن العلم ما قال يجب عليه الصيام لكن ما دام انه افطر في اول اليوم فهذا الصيام يعني لا صيام هذا اليوم لا يجزئه بل علي ان يعيد هذا اليوم لانه اسلم في في, في هذا النهار فيصبح مكلف بهذا النهار فعلي أن يصوم رمضان يصوم رمضان ويصلي ويؤدي الحقوق يؤدي الحقوق كما أمره الله عز وجل سبحانه وتعالى لكن اساس التوحيد واساس العقيدة الصحيحة ما هو الشهادة شهادة لا إله الله وأن محمد رسول الله ثم الصلاة أساس الأعمال البدنية والزكاة أساس الأعمال المالية قال عليه الصلاة والسلام فإذا فعلوا ذلك عصموا مني ذماءهم وأموالهم دل على أن هذا الجهاد الذي كان في الإسلام ومما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من القتال وغير ذلك فهذا كان له غرض الغرض من هذا ماذا إخواني؟ أن الناس يدخلون في دين الله عز وجل سبحانه وتعالى أن الناس يعبدون الله جل وعلا هذا الغرض ليس الغرض القتل أو كما نسمع الآن أن هذا دين دين وحشي ودين همجي لغير ذي أبدا الصحابة رضي الله عنهم خرجوا ودعوا الناس لدين الله عز وجل ونحن مسلمين إخوان الكرام بسبب هذه ما فعل الصحابة رضي الله عنهم بأمر من الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر من الله عز وجل سبحانه وتعالى فلذلك كان هذا الأمر الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الغرض لأجل أن يكون الدين كله لله عز وجل تقام الصلاة وتزكى قال الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاه فخلوا سبيله وقال في الآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاه فإخوانكم في الدين وهذه الآية غير استدل بهذه well العلماء الذين يقولون بكفر ترك الصلاة قال أن الله عز وجل قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاه فإخوانكم في الدين فإذا ما أقاموا الصلاة وما أتىوا الزكاه فليسوا لكم في الدين فاستدلوا بهذه الآية لكن هو الصحيح هو قول الجمهور أن تارك الصلاة لا يكفر إذا تركها تكسنا إلا إذا ماذا جحدها في قلبه قال هذه لا صلاة ليست فريدة ما في صلاة ما في ركن اسم الصلاة هذه الصلاة لا نصليها فإذا جحدها هذا يكفر بالإجماع لكن ماذا يقولك والله إن شاء الله أخي تقول يا أخي صلي تقل الله اريد أن أصلي وان شاء الله أن يتوب علينا وأن يغفر لنا فمادم تركها تكاسلا فلا يكفر الكفر الأكبر وإنما هو في الكفر الأصغر لا يخرج من ملة الإسلام وهذا قول الجمهور قول جمهور العلماء رحمه الله تعالى لكن إذا كان الحاكم مسلم والبلاد مسلمة فإنه يستتاب يقال له يقال له صلي فإن صلى فيعف عنه وإن لم يصلي فهذا لا خلاف بين العلماء أنه كافر لذا تصور واحد يعرض على السيف يعرض على السيف يقال له تصلي ولا تقتل يقول لا اقتل ما معنى ما هذا هل هذا مسلم يقوله مسلم لا يقوله مسلم ولا يعرف ابدا ان احدا عرض على السيف عرض على السيف وقتل بسبب ترك لا يعرف ابدا كما يقول الشيخ الاسلام التيمي كل من كانوا ترك الصلاه لما عرضوا على السيف تابوا ورجعوا قالوا لا نصلي ما اريد الموت لا يعرف هذا ابدا لذلك العلماء اجمعوا قالوا هذا دليل على كفر باطني لأن نحن لا نحكم على الناس بالباطل وذلك العلماء كما قلنا اختلفوا لكن لماذا اتفقوا عند عند اذا عقد على الصيف لماذا اتفقوا لأن الرجل لا يرغب في الصلاه اصلا يقولك ما اصلي لا اريد الصلاه وهو يعلم انه سيموت ويرضى بالقتل دون الصلاه فدل على كفر باطني واضح وذلك حتى يعني الذين الذين يقولون يعني كالشيخ الالباني رحمه الله تعالى لا يرى كفر ترك الصلاه ويعني راى بقول الجمهور ومع هذا يقول بانه إذا عرض على السيف فعلا هذا دليل على كفره دليل على كفره يعني هذا يدل العلماء لا يقول على اطلاق انه لا يكفر وانما اذا عرض وقيل يعني قيل له تب إلى الله عز وجل وصلي ورفض فهذا دليل على كفره نسأل الله لنا ولكم العافية فالمهم أن, أن هذه من الآيات فقال عليه الصلاة والسلام عصموا مني دماءهم يعني من شهد أن لا إلى الله أقام الصلاة الزكاه أصبح ماذا معصوم معصوم الدم أصبح معصوم الدم وهذا في دليل على ماذا فيه دليل على حرمة قتل المسلمين لأن المسلم معصوم الدم معصوم الدم إخوان الكرام معصوم الدم لا يجوز سفك دم امرئ مسلم بغير حق هذا ما في خلاف من العلماء الدماء معصومه والاموال معصومه لقوله عليه الصلاه والسلام لا يحل مال امرئ الا بطيب من نفسه و... والنبي عليه الصلاه والسلام بين هذا الأمر إخوان الكرام المسلم دمه حرام ولا يحل الا في ثلاث مواضع بينها النبي عليه الصلاه قال لا يحل دم امرين مسلم الا بإحدى ثلاثه هذه الثلاث المواصيتي معنى الحديثات سيتم معنا فهذه يعني الثيب الزاني و يعني القاتل النفس بالنفس والثيب الزاني والمرتد عن دين الاسلام فهنا النبي عليه الصلاه والسلام بين ان دم المسلم حرام الا في هذه الثلاث مواضع غير هذا يشهد لا اله الا الله يقيم الصلاه لا يحل لاحد ان يسفك دم امرئ مسلم ومن تعرض له فجزاؤه جهنم خالدا فيها نسال الله العافيه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه ما جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له جهنم و وهذا أمر واضح إخوان الكرام فإذا هذا الحديث يدلنا على هذا الأمر قال عصم من دماءهم يعني فيه دليل على تحريم قتل المسلمين وأن الدم معصوم والأعراض معصومة والأموال معصومة أنه عليه الصلاة والسلام قال كما عند الإمامين البخاري المسلم قال إن في حجة الوداع قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا دم المسلم شد حرمه من الكعبه دم المسلم شد حرمه اصبح الان شوف يسفك بالثمن الرخيص اعوذ بالله نسال الله العافية ارخص دم الان دم المسلم يسفك ويقتل ومنهم من يؤذ ويدعي انه داعيه وانه شيخ يقول له سخرجوا اقتلوا اسفكوا اعوذ بالله لابد ان يكون الانسان المسلم من ابعد ما يكون عن هذا لأنه دخل في هذا والله دخل في شر كبير جدا نسأل الله العافية فالأمر خطير ولذلك قال عصم من ندماءهم أموالهم هذا في دليل على حرم الدم المسلم وماله ولذلك هذا الذي بين النبي عليه الصلاة والسلام فإذا فعلوا ذلك كما قلنا فهذا القتال له غرض وكما قال عليه الصلاة والسلام القاتل اللي تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل فهذا الغرض إخواني الكرام مما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فنبينا صلى الله عليه وسلم جاء لاتباع هذا الشرع لتبليغ رسالة ربه جل وعلا ليدل الناس على الطريق الصحيح الله عز وجل أرسل هذا الرسول وأنزل هذا الكتاب بمصرحة عظيمة للناس عظيمة للناس إخواني الكرام ليس جاء للانتقام أو لقتل الناس بدون حق كما نرى الآن ممن يدعون الانتساب للإسلام ثم يشوهون صورة الإسلام باسم الإسلام وباسم الجهاد وباسم هذه الأمور هذا الجهاد رحمة مجأة عذاب وقتل الناس كما نرى الآن يقطعون رؤوس الناس ويحرقون الناس ويلعبون الكرة برؤوس الناس وهو يضحك ويمزح ويفرح هذا, هذا مقصود يريدون بهذا تشويه صورة المسلمين يقول هذا الجهاد الحق دولة اسلاميه اي دولة اسلاميه هم بداوا بقتل من بداوا بقتل المسلمين الذي يشهد لا اله الا الله وإن محمد رسول الله معصوم الدم تصور الرجل ياتون به مكبل ويقول له يقول لهم دعوني فقط اصلي قل لا يعد والله والله ما تصلي انت كافر تصلي الرجل يقول دعوني اصلي وما حكموا عليه بالكفر ومنعوه حتى من الصلاه نسال الله العافي والله هكذا ياتي الرجل يقول اريد فقط ان اصلي لله عز وجل دعوني اصلي ركعتين قال انت تصلي يا عدو الله كافر تصلي ايش ام عنه؟ يعني خلاص منع الناس من رحمه الله عز وجل وهؤلاء هم الخوارج هم الخوارج شر الخلق والخليقة كما قال نبينا عليه ستر والسلام شر شر الخ على وجه الارض قال سموهم كلاب كلاب أهل النار كلاب اهل النار قال عليه الصلاه والسلام يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الاوثان حربهم على المسلمين ليس على على غيرهم وذلك لا تتعجب إن كانوا فقط في بلاد المسلمين في بلد الإسلام أين خرجوا؟ بلاد الإسلام من يقتلون المسلمين نسأل الله العافية فهؤلاء سفكوا دماء المسلمين وشوف النبي ماذا يقول صلى الله عليه وسلم هكذا الدين ها هو الدين الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام فإذا القتال وهذه الأمور في الإسلام شرعت لغرض سام ومقصد نبيل رحمة للبشريه شوف القتال عند لما دخل المستعمر لبلاد المسلمين ماذا فعل ماذا فعل فعلوا كما فعل الصحابة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ابدا جاءوا ظلما وعدوانا قتلوا الصغار والكبار وبقروا بطون النساء والأمهات ودبحوا الذراري و... هذا يفعله النبي عليه الصلاة والسلام الله كان النبي دارسل الصحابة يقولهم لا تقتلوا وليدا طفلا صغير ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا عابد في في صومعته سبحان الله وهكذا جاء نبينا بالرحمة عليه الصلاة والسلام لان الغرض هو أن الناس يدخلون في الإسلام ويعبدون الله جل وعلا سبحانه وتعالى فإذا اندل هذا الامر على أن الإسلام جاء بهذه لغرض نبي جدا ومصلحة عظيمة جدا وهو أن الناس يؤمنون بالله عز وجل ويعبدون الله جل وعلا ولذلك قال إلا بحق الإسلام يعني مشاهدا الى الى الله وان محمدا رسول الله فانه قد عصم دمه وماله فلا يجوز الاعتداء عليه ابدا الا كما قلنا اذا اخل بحق من حقوق الاسلام قال الا بحق الاسلام الا بحق الاسلام يعني بان ارتكب ناقضا من نواقض الاسلام فاذا ارتكب ناقضا من نواقض الاسلام فهنا قال النبي عليه الصلاه والسلام من بدل دينه فاقتلوه فلذلك هذا بين في سنة النبي عليه الصلاة والحديث ذكرت, ذكرت لكم هذا حق قال حق الإسلام إلا بحق الإسلام قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق والتالي للدين دين مفارق للجمع فإذا الإسلام جاء لحفظ الضرورات الخمس اولا حفظ الدين حفظ الدين بألا يصير ملعب للمرتدين بل يحمى ف. ولذلك ابو بكر الصديق رضي الله عنه قاتل مانع الزكاه لما منعوا الزكاه قاتلهم حتى ادوا الزكاه واستدل بهذا الحديث استدل بهذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاه والسلام يقول الا بحق الإسلام. الاسلام قال وان الزكاه من حقها والله لو منعوني عقالا وفي روايه عناقا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه فإذا من منع الزكاة جاحدا لوجوبها هذا كافر مرتد بالإجماع قلنا إذا جحد إذا جحد أما تركها نسأل الله السلام ويعلم وجوب الزكاة لكن تركها ليس لأنه ينكر وجوبها وإنما هكذا تهاون في الأمر إلى غير ذلك فهذا لا يكفر وإنما إذا جحد فهذا الذي ذكر العلماء أنه يكفر نسأل الله العافية ف. فلذلك يا اخواني الكرام نحن نحكم على الناس بالظاهر لا نعلم ما في البواطن من شهد لا اله الله وان محمدا رسول الله اقام الصلاه تزكى ماذا نقول مسلم قد يكون منافق قد يكون كافر يظهر الإسلام لكن هل لنا الحكم عليه هل لأحد الحكم عليه ليس لأحد لي الحكم عليه وهذا النبي عليه الصلاه والسلام كان في زمن المنافقين ولا مكان كانوا وكان يعلم أسماءهم عليه الصلاه والسلام يعلم أسماءه ويعرفهم واحد واحد لأن الله أخبرهم كانوا يريدون أن يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام فالله أخبر وعينه لهم قال فلان وفلان فلان ثم حذيفه بن اليمان راهم راهم لما كانوا يجتمعون ويتامرون على قتل النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبر النبي عليه السسلام وجد أن الوحي نزل وأخبر النبي عليه السلام فالنبي أخبر حذيفه وإذا حذيفة يسمى بكاتب سر النبي عليه السلام وحذيفة لم يخبر بأسمائهم والصحابة كانوا يعرفونهم يعني ما... العلامات واضحة عليهم ومع هذا ما, ما كفروهم ولا قاتلوهم قد بين النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث العلة قال حتى لا يقولوا أن محمدا يقتلوا أصحابه يقتلوا أصحابه يعني لا نشوي صورة الإسلام شوف المصلحة هذا هذا هو الذي يسمى بالسياسة الشرعية شفت السياسة مش السياسة سياسوس كذبا وزورا وانفاقا وبهتانا لا سياسة شرعية إذا مثلا أنت مسلم وأخك مسلم مثلا شركاء في مشروع وغير ذلك وبدأتم تتخاصم وتتجادل في الشارع والظاهر عليكم الإسلام لو مرة واحد من الكفار تسكت لا تصرخ ولا تتكبل بل تضحك وتسلم عليه لماذا حتى لا تسيء إلى إلى الإسلام إلى صورة الإسلام سبحان الله شوفوا الحكمة العظيمة لان هذا الذي يمر من الكفار ماذا يقول شوف هالمسلمين ها كل مره قتال عراق جدال مصائب ها شوف في بلادهم الجدال والخصومات وفي بلادنا الخصومات <تصفيق> هذا الذي يقولون نسال الله العافيه وهذا الحاصل لما يصبح المسلم للبلاد ويسرق ويغش ويكذب اليوم فقط ياتي أحد الاخوه يشتكي لي من واحد أراد منه أن يساعده ماذا في أن يغش فلما وسالني فلما رفض قال كيف يا أخي وهذه المصلحة ونحن في هذه البلاد لا نحتاج الى مال نحتاج تحتاج الى مال بما حرم الله جل وعلا تحتاج إلى مال بما حرم الله عز وجل يعني يأخذ مال من, من, من الحكومة والشرط عليه أن لا يعمل أن لا يشتغل وهو يشتغل اشغال وأعمال بدون أن تعلم الحكومة ثم يعني يجعل هذا المال في هنا لزوجته لكذا وكذا وكذا حتى لا يعلم أنه يشتغل ثم بعد ذلك يريد من هذا الأخ أن يساعده على هذا الأمر فيش هذا سبحان الله إنسان يتقل الله عز وجل فالمسلم لا يغش لا يكذب والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أوفوا بالعقود جئت إلى بلادهم تريد تكوش هذه الصورة، هذه صورة نعطي الإسلام نحن منشوهنا صورة الإسلام سبحان الله والله منشوهنا صورة الإسلام الإسلام بريء من أفعاله بريء مما نفعل يأتي الواعدين للبلاد البلاد بعضهم يسرق لك هذا حلال حلالا تسرق حلال تسرق تجيت بتأشيرة وجئت إلى بلادهم وجلست وأعطوك ال... ربما عندك إذا ما عندك ما تأكل تأكل إذا ما عندك الملبس ربما تلبس إذا ما عندك طعام والشراب وهذه الأمور ثم بعد ذلك تقوم ب... بالسرقة وتسئل الإسلام ما هذا نسأل الله العافية ويغش ويسرق ويكذب ويخدع ما في شيء لا يدخل فيه يقول لك إيش هذا الكفار كفار, كفار حلال ما لهم حلال عليه لا يعرف ابدا الكافر حلال إلا المحارب أما الذم فحرم عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل ذميا الذي بيننا وبينهما عهود ومواثيق قال لا يدخل الجنة ولا يشم ريحتها لأن لا لا يحل لك أن تؤذيها أو أن تقتلها أو أن تسيء إليه وغير ذلك لا تراعي نحن في بلادهم تراعي حقوق الجار تراعي هذه الأمور إلى غير ذلك من مما جاء بهذا الشرع الحنيف فتعطي صورة طيبة للإسلام مش تتعارب تتجادل وتسب السباب وتلعن وتغش وتخدع ثم بعد ذلك يقولك شو ها المسلمين ماذا يفعلون فتنفر الناس عن الإسلام بأفعالك ولذلك الإسلام أمال في أعناقهم وهذه الأمانة كيف نعرضها على الناس لو الآن واحد عنده عنده بضاعة ثمينه لو عندك بضاعة ثمينه كيف تبيع على الناس لو عندك مثلا هواتف تبيع هواتف يعني ثمينه غاليه فيأتي أحد من الناس يقول لك كم هذا الهاتف كذا تقول شري تريد ولا لا ما تريد يذهب ما تسألني هل ستش... ستبيعه <تصفيق> ها لن تبيع وكيف تعال تعال كيف ليش تسألني ليش تسألني السؤال هذا تكلم تريد ألف دولار ما تريد اذهب اخرج علي من هذا هل سيشتري من عندك مريضة مريضة و... ما هو هذا يعني هذا لا يهذا سيبيع بضاعة بهذا الطرق لن يبيع فالإسلام أمانة فكيف نحن سنقدم هذا الإسلام للناس سنقدم الأخلاق بالكلام بالصدق والمعامله الطيب والله لو, كنا لو طبقنا الإسلام كما يجب لدخل الناس في دين الله أفواج لدخل الناس من البلاد من دخلت بسبب أخلاق التجار كما يقولون أخلاق التجار والناس الذين يتعاملون بالصدق والأمانة إذا نسي يرجع عليه ويعطيه مال يقول هذا مالك يسقط مال اللقطة يعرف يقول هذا المال وجدته غير ذلك ويعطيه لصاحبه أخلاق عظيمة جدا جاء هذا الدين لكن لما أصبحنا غش ونخدع حتى فيما بيننا فما لكم بغيرنا سال الله فهنا أصبحنا مسبه الناس يسبوننا قلت هؤلاء الإسلام والدين وكذا والدين براء من أفعالنا وما دين الإسلام فدين كامل فالشاهد في هذا إخواني الكرام أن هذا الحديث حديث عظيم وفيه أن لا يحل لأحد اذ من أظهرنا الإسلام فهو مسلم ومن شهد اله إلا الله قام الصلاة الزكاة فدمه معصوم إخوان الكرام ولا يحل لأحد أن يسفك دم امرئ مسلم لا يحل لمسلم أن يفعل ذلك لأن من يشهد الله الا الله وأن محمد رسول الله فقد أصبح دمه وماله وعرضه حرام كما بين النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدله عذابا عظيما هذا في تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم الذي هو مقرون بالشرك بالله الله عز وجل سبحانه وتعالى في غير ما آية من كتاب الله عز وجل الله عز قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا, إلا بالحق ما معنى إلا بالحق هي كما قال المسلم إلا بحق الإسلام ما معناها إلا بحق إذا وقع في في هذه الثلاث التي يحل دمه فيها فإذا لم يقع فيها فإنه معصوم الدم اخواني الكرام معصوم الدم ولذلك فهذا هذا المنهج أو هذا الفكر الذي خرج علينا ويسفكون دماء المسلمين ويحكمون على الناس بالباطن فهذا الإسلام بريء من هذا المنهج يقول فلان كافر فلان كافر ما تركوا أحد إلا كفروا نسأل الله العفو لا يجوز لا يحل أن نحكم على الناس بالباطل ولو كنا نقول أنه منافق فيه, فيه أخي أمره إلى الله عز وجل نحكم نحن نحكم على ما ظهر أظهر الإسلام نقول مسلم أظهر لنا الكفر نقول كافر فلذلك هذه الأحاديث عظيمة اخواني الكرام لا لابد أن نتقيد بما بينه نبينا عليه الصلاة والسلام نسأل الله يوفقنا نوياكم لكل خير ونجعل من عباده الصالحين هداه مهتدين وإن شاء الله الأسبوع المقبل يكون معنا الحديث التاسع ولعل الحديث التاسع والعاشر كذلك فوقف الله جميعا للخيرات وجنبنا وياكم المنكرات أسره جل وعلا يستعملنا وإياكم في الباقيات الصالحات اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين جزاكم الله وإياكم بارك الله الله, الله أحردك